ويدعون أيضا أنهم مداخل مداخل يعنون الشيخ ربيع بن هاد المدخلي ربيع بن هاد المدخلي ما هو إلا عالم من علماء السنة ما هو إلا عالم من علماء السنة لماذا الحمل على ربيع لماذا؟, لماذا الجواب معلوم لأن هذا العالم صاحب سنة وصاحب خبرة بأهل البيضاء يكشف اللسام عن الدعوات الحزبية يكشف اللسام عن أهل الضلالات يكشف اللسام عن المندسين بين صفوف الدعوة السلافية كعدنان عرعور كم بقي هذا بين السلافين كم كم وكأبي الحسن المأليبي كم بقي بين السلافين كم وكعلي الحلبي كم بقي بين السلافين كم هذا الرجل لقبه محمد ناصر الدين الألباني بأنه حامل راية الجرح والتعديل بحق في هذا الزمان لذلك هم مع هذا العلامة البصير يبغضون ويكرهون لأنه يكشف حقائقهم ويبين عوارهم ويدعو المسلمين للحذر من هذه البداع والضلالات وإلا ما المدخل 있어서 عالم من علماء السنة طيب من أشياخ الدعوة الثلاثية الألباني قولوا ألبانيين ومن أشياخ الدعوة الثلاثية فالح الفوزان قولوا فوزانيين ومن أشياخ الدعوة الثلاثية قولوا لحيدانيين ومن أشياخ الدعوة السلفية النجمي قولوا نجميين ومن أشياخ الدعوة السلفية مقبل الوادي قولوا وادعيين مجنونون أنتم أنتم أهل جنون أنتم أهل جنون ربيع بن وادي المزخلي عالم سنة نفع الله بكتبه وليس بمعصور لكنه في غالب ما يقرره الحق والهدى مشكور في كتبه مشكور في جهاده أثنى عليه علماء العصر أثنى عليه عبد العزيز بن بام أثنى عليه محمد صالح العثيمين أثنى عليه صالح اللحيدان أثنى عليه عبد العزيز أهل الشيخ أثنى عليه عبيد الجابري اثنى عليه عبد المحسن العبّاد اثنى عليه مقبل الوادي اثنى عليه احمد بن يحيى الناجمي اثنى عليه علماء السنة قاطبة فمن انتم من انتم حتى تقدحوا في هذا الإمام هؤلاء مفلسون مفلسون والذي يدرسه أهل الصنة السلفيين في كتبهم في مساجدهم في دروسهم كتب الأئمة يدرسون كتب الاعتقاد للإمام أحمد لشيخ الإسلام بن تيمية ويدرسون أيضا لمحمد بن عبد الوهاد في الاعتقاد ويدرسون أيضا في القواعد الفقهية لبعض الأئمة وفي أصول الفقه فليست دعوة مدخلية كما تزعمون كذبا كذبا دعوة سلفية دعوة أهل السنة والجماعة ما بقي عندكم إلا الألقاب المنفرة ثم هاتوا باطلا تكلم به ربيع بن هاذي من كتبه من أشريطاته هاتوا هاتوا وها نحن نتحدى وعندكم عشر سنوات إلى الأمان ابحثوا ابحثوا عن باطل تكلم به هذا العالم ونحن نرده بالحق وبالأدلة الرجل مسدد موفق في كتابته في جهاده في مناقشاته في ردوده في بصيرته في خبرته في علمه مسدد موفق وليس بمعصوم وليس بمعصوم فلقد أفلس هؤلاء أفلسوا من مقارعة الحجة بالحجة قل يقول ربي المدخل في كتابي كذا وكذا وكن أمينا في الناقض وأقم البرهان على خطأ ما ذهب إليه أما أن تقول مداخلة فهذه عبارات من أفلث عبارات من أفلث فنحن نحب علماء السنة ونبجلهم ونوقرهم لأن الله قد مدحهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء عليهم ولأن السلفة أكرموهم وبجلوهم إلزموا غرز علماء السنة تفليحوا هاتوا باطلا تكلم به عالم سنة هاتوا هاتوا هاتوا كذبا تكلم به عالم سنة هاتوا افترى افتره عالم سنة حاشاهم هم أهل الصدق والنبل هم أهل العلم والفطنة هم أهل الثقة والنقى أما الكذب على أهل العلم فهي علامة أهل البيضع قال بعض الشلف من علامة أهل البيضع الوقيعة في أهل الآثر لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هدك أستار منتقصهم معلومة من أطلق لسانه في العلماء بالتل ابتلاه الله بموت القلب فعلماء السنة إلزموا غرزهم راجع الشياخ السنة من تريدنا نراجع يا هذا من في أمر ديننا من القرباوي من من المأريبي من من تريد أن نراجع في ديننا أهل الضلال أهل البيدع سلمان العودة سفر الحوالي من تريد أن نراجع في ديننا دعاة الفيدع القصاصين الخلافيين الحزبيين من تريد الصوفية الدراويش من تريد أن نراجع في ديننا من علماء السنة الشياخ السنة رسقوا في العلم في الفضل شابت لحاهم في نصرة دين الله اختلط الإلم بلحمهم ودمهم رسقوا في فهم مقاصد الشريعة تعلموا منذ الصغر منذ أن كانت أظافرهم ناعمة إلى أن كبروا وشاخوا وهم قال الله قال رسوله قال الصحابة أنت تريد الأمة أن ترجع إلى القصصين وأهل الحكايات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 حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس روسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخوان فيها الأمين وتنطق الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال السفيه يتكلم في أمر العام وفي لفظ الرجل التافه يتكلم في أمر العام تريدون أن ترجع الأمة إلى أئمة ضلال يسبون الصحابة رسول الله ويعتقدون عقائد الجهمية ويدعون إلى فكر الخوارد ويريقون دماء المسلمين جعلتموهم علماء وهم الأصاغر ما كان السلف يسمونهم إلا الأصاغر الأذي الله حدثاء الأسنان سفها الأحلام إلى من سترجعون إذا كان علماء السنة يلقبون بالألقاب المنفرة المنفر ويجتمون ويسبونهم هؤلاء فعرف قدر علماء السنة والذم غرزهم فهم الأمم على الشريعة من الذي يبين لك ضلال الخوارج؟ من؟ من الذي يبين لك ضلال الصوفية؟ من؟ من الذي يعلمك العقيدة الصحيحة؟ من؟ من الذي يبصرك بالسنة من من الذي يعلمك الحلال من الحرام من من المفكرون الذين عاشوا حقبة في دول الكفر وتغرج من جامعة أكسفرد وجاء مفكرا إسلاميا ستأخذ علمك من ذاك القصص حكايات وقصص ستأخذ علمك من ذاك الحزبي الذي لا تراه إلا إذا اقتربت الانتخابات لو اقترب موعد الانتخابات الملتقى الدعوي الأول وجوائز للحاضرين الجوائز عادة تعطى للفائزين وهؤلاء الجوائز للحاضرين لأنهم مفلسون يقيمون ملتقى علميا عدد الحضور الثلاث عشر لقد عرفوكم لقد عرفوكم لستم وراء دين ولستم وراء دعوة ولستم وراء سنة تبسونها لا أنتم وراء كرسي تطمحون إليه الليل والنهار وترونه يقضة ومنامة لستم وراء دعوة يهدى فيها الحائر أبهل. ويتعلم الجاهل ويتبصر السبيل من تهى عمل أستم وراء ذلك وراء رغبات دنيئة وأطماع سافهة فاتركوا أهل السنة وشأنهم يعلمون الجهال ويبكون لأحوال أهل الإسلام يعلمون الجاهل ويسعون في تعليم من لم يتعلم برضق وليه وبدعوة متبصرة ارجعوا إلى سبيل ربك بالحكمات والموائضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قل هذه سبيلي أدعو يا الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوة نقية أحبها الكبير أحبها الفغير أحبتها المرأة أحبها الرجل دعوة توافق الفطرة وتنسرح لها الصدور ليست دعوة قتل وليس الدعوة سياسة مأكرة وليس الدعوة حلقات ذكر مبتدعة وليس الدعوة الدروشة لا دعوة قال الله قال رسوله قال الصحابة وعلماؤنا نجلهم ولا نعتقد عصمتهم يصيبون ويخطئون يعلمون ويزهلون لكنهم في أكثر أمرهم وفي طريقهم وسيرهم موفقون مسددون هذه كتبهم هذا نتاجهم يملأ الدنيا هذه كتبهم ربيع ابن هادي المدخل له مجموع كتب وردود الشيخ ربيع ابن هادي المدخل كم مجلد خمسة عشر مجلدا هاتوا لنا شيئا انحرض فيه هذا العالم هاتوا هاتوا هاتوا أخرجوه أكتبوه قولوا قال كذا وهذا باطل لن تجدوا بأمر الله لن تجدوا بأمر الله فإنه عالم راسخ وهو يعرض ما كتب على أشياخ السنة وهو في رتبتهم وفي فضلهم ومع هذا يتواضع فيعرض ما كتب لأمثال الشيخ الفوزان ولأمثال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والآن ثالب بن باذ يعرض بل قد يعرض لمن هو من طلابه وفي رتبة طلابه إذا أردت أن تتعرف على هذا الرجل العالم الرأسه فلا تأخذ مني شيئا خذ من كتبه اقرأ في كتبه أعمد إلى كتبه اقرأ السمع إلى محاضراته فإنك إذا كنت منصفا تعلم أنهم قد كذبوا تعلم أنهم قد فجروا تعلم أنهم ما بقي عندهم إلا الكذب وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلمون صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا ظاهر أن الوقت لا يسأل الأسئلة أعتذر عن الإجابة عن الأسئلة نسأل الله العظيم لنا ولكم التوفيق والسلام اللهم احق دماء المسلمين اللهم احق دماء المسلمين اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا طمأنينة ورخا اللهم مكن للسنة وأهلها اللهم مكن للسنة وأهلها واجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة إنك السميع الدعاء